بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له مَا في السماوات وما فِي الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمَّن يَتَّخِذُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَنَخْتَلِفُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ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 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جَرَ عَلَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به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 وَقُل الأمَتُ بِمَا أَنزَل اللهَّهُ مِنْ كِتابابِم وَأؤمِرْتُ لِأَعددِلَ بَينَكُمْ ال اللهَّهُ رَبّناَا وَرَبّكُمْ للَنَا أَعمالناَا وَلَكُمْ أَعمالُكُمْ لا حُجَّتَ بَينناَا وَبَينَكُمْ اللهَّهُ يَجمَعُ بَيينناَا وَإِلَيْهِ المَصم والَّذينَ يُحان الجونَ فِي اللهِ مِ بَعِْ مَسُْجبَ لَهُ حُجَّتُهُم دااحِظَةٌ عدَ رَبِّهِم وَعَلَيْهِم غَضَبَ وَعَلَيْهِم غَضَبُ وَلَهُم معذاابُ شَد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 أل إن الذيينَ يُمارونَ فيِي السَّاعةِ لَ فِي ضَلَالِم بَعد ال اللهَّهُ لَطيف بعبَادِهِ يَرزقُ مَّ شَاء وَهُو القوي العزيز فَن كانَان يريد حَرثَآخَِةِ نَزِدَ لَهُ فِي حَرثِهِ وَمنَنْ كانَ يريد حَرثَ الدّ يا نُؤتِهِ مِهَا وَماَا لَهُ فِيآخِرَةِ مِن النَّصب أَمْ لَهُ شرركَ أ شَرَع لَهُ مِنَ الدّين ماَا لَم يأذَم بِهِ الل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 وَهُوَ الذي يَقُبلَلُ التَّوْوبَةَ عَْ ععَبَادِهِ وَيَعْفُ عَن السَّيّئاتِ وَيَعلَمُ مَا تَفعللُون وَيَسْتَجب الذينَ آممَنُوا وَعَنجِلُ الصَّانِحَاتِ وَيَزيدهُم مِن فَضْلِ وَْكَافِرُونَ لَمْ عَذاَابُ شَدِي.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 صِيبَةٍ فبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومن آياته الجوار فِي البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور أَيُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ فَمَا أُوتِيتُمْ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَافِضٍ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 مَلْجَأَ الْيَوْمَ إِذًا وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا اَذِقْنِ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور